قالوا لهم اعبا او وكانوا بعبادتك كافرين واذا بينكم وهو الغفور الرحيم قل ما م الظالمين وقال الذين كفروا نَصَرَ اللَّهُ دُمْ مُسْتَقَامَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم فبلغ رين سنة قال ربي أوزبي أن أش نرحمةك التي أن أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا موعدون والذي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 عذاب الهون بما كنتم تستهبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت آلهتنا فأتنا Being her. una is the bodies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 وَالْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ من قرية هي أشدت قوة من قريتك التي أخرجتك أهلبناهم فلا كمن وخالد في النار وسوء فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عسيتم إن توليتم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 حسب الذين في قلوبهم مرضناً لن يخرج الله الظالم ولو نشاء عن سبيل الله وشاق الرسول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم مَن يَدْخُلْ خَلْفَ